قصرى الثلاث قصرى والزادرات جدى والساليات بسرى إِنَّا اللَّهَ كُلَّ عَاسِدِ عَبُّ الزَّمَاةِ إِنَّا رَضْ أَمَادَ لَهِمَا وَرَضْ المَسَارِقِ إِنَّا جَنَّيَّا مِنْ Zijn we de laatste lijnen naar de laatste woorden naar de laatste woorden die En dan het het het het het het here is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 Deze stad is in de buurt gegaan. Deze يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ <تصفيق> تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثُمَّ جَعَلَهُ أَهْلُهُ لَنكَرِذٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً كَذَلِكَ Ooh. Mm -hmm. that's what I mean قَالُوا رَبَّنَا أَرِنَا مَا أَنْتَ مُبْطِنُ وَمَا أَنْتَ مُعْلِنُ تَجَنَّبْنَا اشتركوا في اخر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 وقال انك تريد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون Gewoon niet meer lopen en قَدَقَ إِلَيْهِ فِيكُ الْمَسْحِيُرِ فَسَاهَ لَسَكَيْنًا لَيْنُ بِقَدِينَ خَيْسَقَ لَهِ الْحُوطُ وَهِوَ يَا رَبِّ إِنَّنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سَأَكُونُ جَزَائِي عَلَى الْجَمِيعِ لَا يقول <تصفيق> لي فيني ما فيني ما سمانة. وَلَقَدْ بِسَدَادِ كَلِمَتِنَا عَلَىٰ جَهْدِهِ مُرْتَجِيًا يَدِهِ فَأَمِنَ يَدِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَغْنِيَ بِهِ سَتَرَ اللَّهُ عَنْ en dat is een heel belangrijk punt. de hun de Thank <tries> you.